نغضوب عليهم ولا الضالين أنما غدمتم من شيء فأنهلنا لخوصه وللرسول ولذي et s'habit rien ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من هي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ الله لسميع عليم إذ يريكم الله في مهامك قليلا كَثِيرًا كثيرا وَلَتَنَازَعْتُمْ ولتنازعتم في الأرض ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكم اذ ارتقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا <ترجع> يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم نقيتم في واذكروا الله جزيلا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله فشانوا ما جاء ذهاب مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظلوب عليهم ولا أَنِنَا كَصَاعِلَ عَذْبِهِ وَمَنْ Oh Thank mm -hmm. mm -hmm. فَشَرِدَ بِهِمْ فَشَرِدَ بِهِمْ مَنْ خَافَهُ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَبِذِي عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا سبقوا انهم لا يحجزون الله الحمد لله رب العالمين اللهم ارحم ملك يوم الدين <إياك <إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم> صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به, به عدو الله لهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فما إليكم يوفى إليكم وأنتم لا يظلم يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصي You. in unaya and حتى يضخن فيهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق أن فيما أخذ عذاب عظيم فكُل إن الله غفور رحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن يريدوا الله من قبل فأمكن إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله a yeah, shame علوتكم فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا في سبيل الذين آمنوا من ربعد وهاجروا وجاهدوا إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير محجز لله وأن الله مخزم الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن نظر اصم ولو فان تبتم فهو خير لكم وإن